بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذاليك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالakhirati هم يوقنون هنا يَمَّ الرَّبِّ إِبْنُهُ وَأَلاَئِكَ هُمُ الْمُصْلِحُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ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 لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و شر غاسق اذا وقب و شر شَدَّ النَّفَسَاتِ في العقد وَمِنْ شَدِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الناس مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ shadrilwaswasilkhannas allaziyuwaswisu fi sudurin nas minaljinnati wan nas bismillahirrahmanirrahim dillā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 وقالوا سمعنا وطعنا افرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا اذا سينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا ما لا طاقه لنا به واعف عنا وانصر لنا وارحمنا أَتَمَرُونَ لَنَا فَسُبْنَعَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ استهدنا الصراط المستقيم صراط غير कौन है wa alaykum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 وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٌ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ ظَنَّ خَذَلَ الْإِنْسَانُ أَنْ سَيَكُونَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُمَا مَنْ بَدَا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ أَجْدَيْنَ فَلَقَدْ حَمَلَ عُقْبًا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقْبُ فَطَعَامٌ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مقاب أو مسكين ذمت صربه ثم بكى من الذين آمنوا وتواصوا بالصدق وتواصوا بالرحمه أولئك أصحاب الميمنه والذي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوقَدَةٌ صَدَقَ الله الْعَظِيمُ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 اوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله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 وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اد افلح من زكىها وقاد خاب من دساها كذبت ثمود بطوها اذ انبعث اشقاها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 وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَيَعْمَلُونَ شَرًّا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَقَوَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَهْلٌ يَسِيرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَهْلٌ يَسِيرُهُ لِلْعُصْرَى وَ ka ايو قومي الونديم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَ الْبَشَرَ مَا لَمْ يَعْلَمُوا وَبِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ام ن ودنا فتدنا فكانوا قوما قوسين او ادنا فاوحي الى عبدي ما اوحي ما كذب الفؤاد ما راى فتمارونه على ما يرى وَلَنقَذَرأَهُ نَزْلَةً وَخَرَعًا دَسَدَتْ الْمُنْتَهَى عَيْنَ دَهَجَنَتِ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَالَ بَصَرُ وَمَا طَغَوْا لَقَدْ رَأَيْنَا مِنْ آيَاتِ رَبِّكَ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ اللَّاتُ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى اسْمَتُ دِيزا إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا أنتم وأباؤكم وأباؤكم سُنْ بُونَ ايَّن تَوْنَ إِلَّا وَنَّ وَمَاتَ هَوَنَ أَنْفُس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْلِ الْإِنْسَانُ لِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشَأُ لَهُ شَفَاعَةٌ لَنْ تُنْشِئَ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِمَنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَا يَسْمُونَ الْمَلَاءَ يكتت تسميه الغوسا وما لهم به من نيل إ الا الله واننا لا يغني من الحط فَتَوَالله عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغ من العند ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى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 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا حَلَّلَ لَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْعَفْوِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِلَّا مَن شَهِدَ عَلَيْهِ تُجَنَّتُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَن تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَنطَرًا وَأَكْدَى أَعِن دَهُ وَالْمُنْظِب فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تُنذِرُوا وَازِرَةٌ وَإِذْ أَخْرَأَ وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى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 كُنْ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْخَرِيفِ وَأَنَّهُ وَأَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرِ وَأَنَّهُ اهلك عاد و ثمود فَمَا ابقوا وقوما نوح من قظل انهم كانوا هم علموا وافغا والمؤتفكة اهوا فغشاها و شى فبأي آلاء ربك هذا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَصْفَتِ الْأَذِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أَفَمِن هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَإِنْ تُسَانِدُوا فَاسْتَجِدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ أُلُوبِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَجِ بسم الله الرحمن الرحيم ينها المدثر قم فانذر وربك فكبر ونسياب فانفر والرجز فاجر ولا تمننوا تستكبروا لربك فاصبر واذا نقوا فنقوا فذلك يومئذ يوم اذن يوم عسير فِرِينًا غَيْرَ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَوَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَالْبَنِينَ شُهُدًا وَمَا مَا يَقْمَعُ أَن أَذِيدَ لَئِنَّهُ كَانَ لَأَيَّاتِنَا عَنِيدًا سَغُرِهُ صُدًا إِنَّهُ فَكَّرَ فالدار فاو كنت كيف فالدار ثم قتل كيف فالدار ثم نمرف ما بس و ثم, وبس ثم اددر واستكبروا وقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر سأسليني سأفورو وما ادراك ما ستقر لَمْ تُنْبِتْ وَلَا تَذَرُ تَوْحًا حَتَّى لِلْبَشَرِ عَلَيْهَاتِ صَامِعَةٌ وَمَا جَاءَ مَن أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَذَاءَكِ وَمَنْ إلا في سنن الله للذين كفروا ليستنطن الذين يقولون الكتاب ليستنطن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وَنَبَّذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَدَّ يَومَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ الشَّاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْبَشَرِ كَذَّبَ وَالْقَمَرُ وَاللَّيْلِ إِذَا وَالصُّبْحِ إذا أَسْفَرَ إِنَّ هَٰذَا لَيَحْدُثُ قُدْرٌ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَن يُقَدِّمَ أَوْ يتأخذ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّتَيْنِ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ قُمْ في سَفَرٍ قَالُوا لَمَّا نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ نذيب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تن فاوهم شفاعة الشافعين فما لهم عناد الكره معرض مَن كَانَ يُرِيدُ إِلَّا كَرَامَةً فَلَن يُحَصِّلَهَا وَمَن كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ مَثَلًا سُفْهًا فَلَنُكَفِّرَ mna قو هو العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَدَٱلْآخِرُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ووجدك ضالا dullan ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ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 kana a'budu wa iyyaka an'amta 'alayhim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والخرمات القصص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 سَمِينِ اللَّهُ يَعْلَتُ القَوْمَ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ أُسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْتِلُّونَ وَلَا تَحْلِقُونَ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بي سِيَم فَادِيَةٌ مِّنَصِيَام فَادِيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وراتل الحج فمستيسرا من الحج فمن لم يجد فصيام ثماني ايام في الحج وسبع عند رجعتكم تلك تلك شروط كامله لَا نَكَالِمُ مَنْ يَكُونُ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُونَا وَاتَّقُوا اللَّهَ, واتقوا الله. شَادِ دُونَ وَيَقُوب الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الحج. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ايسا عليكم جناح ان كبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وانكروه كما هداكم وان كنت ليل من الظلام صدق الله العلي العظيم في بركتنا يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hajju ashur sinna al-rahjafa la rafa wa la fusuq wa la jidala sinj wamanta taf'alu min khayrin ya alam خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُون يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَثَبَتُوا فَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنَ الْعَرَفَاتِ فَذَكُرُوا اللَّهَ عِنْدَمَا وَإِن استغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيت من نسكك الله آبا قوم او اشد الذكر فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في, وما له في من خلا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 نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ صَدَقَ القَاوِلُ عَظِيمٌ سورة الانرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي وَضَـٰحَـرًا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا wa ila rabbika fa'l-dham Allahu al Allahu akbar a'udhu ash-shaytanir rajim bara'antum minallahi wa rasulihi ilan ladhina a'antum minal فَاصْبِرُوا في الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُغَيِّرُو مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِلُ الْكَافِرِينَ وَأَذَانُ inna allaha wa rasulahu ilan nas yauma al-hajil anna allaha bari اللهم غباري امنا للمشركين ورسوله فاانتبتم فهو خير لكم وَإِن تَتَوَلَّيتمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَمَلَمْ يَنقُصُكُم شَيْءٌ وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ فَأَتِمُّوا دَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ صَبَّقَ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 Sabbihisma rabbikal-azeez alladhi khalaqa fa sawwa wa alladhi qaddara fa hada wa alladhi akhrajal mar'a faj'alahu husana ahwa inna ma shaa allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yusirru kullu nisra fa dhakkir man اسلا يتن ن ابو الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا افضل من تزكى وذكر اسم ربه فصلى فَلْتُسِرُّوا نَحْيَا الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ بسم الله الرحمن الرحيم rrahim Amma yatasaa'un 'anil-baw'il 'azimi alladheena fihim mukhtanifun alla sa'lamuna qum ma kana sa'lamun alam naj'alil arda mihada wa al-jawla autada sadaqa azim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم وبا الا تنفعوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير WALLAZINA AMANU WAHAJARU WAJAHADU FISABILILLAH WALLAZINA AWANASARU ULAIKA HUMUL MU'MINUN HAQQA LAHUM وفره ورزق كريم والذين امنوا من بعد وهجروا وجاهدوا معكم wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd inna allaha bikulli shay'in alim